وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ان اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب له الرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم.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 حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ بِهِنَّ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِكَافِرُونَ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 ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلناه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 قُلْ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَننكُمْ أَمَّنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَدْعُبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَظِرُونَ ni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 واخذناهم ذي العذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا بِمَا بما عهد عندك بما عهد عندك إننا فلما كَشَفْنَا عَنْهُمُ لا مهتدون فلما كشفنا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 عليه اسوره من ذهب او جاء معه او جاء فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطَاعُوهُ إِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُمَرٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا فَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون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 ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحذرون ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحذرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكوان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ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 مَخَالِدُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا قَطَعْنَا بِهِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وَنَا دَوِْيَ م لِكُ لَقضِ عَلَنَا رَبّكَ قَالَ إكُم مكِثُون لََذِ جِنكُمْ بِالحَقِ وَلَ أَكْسَرَكُمْ وَكِ أَكْزَرَكُمْ للِحَقِ كَارِرهون أَمْ أأَذْرَمُون أَمْ رَ فَإَِّا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 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَتَبَارَكَ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 فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف